قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب رداقوم بهم வய தூமுலமய வல்லாஹு தும் அல் சுச்சுவலம் அலமில்லுள்ள கும்வலம் எத்தஹிதூமி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 سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا عند اللَّهِ لَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفا